ولكن ل ل هذا ا ل ف ي د لله و د ا ئ و ا ل ا ل ر ز ا ل ى ر س و ل ا ل ل ه و ع ل ى آله ومن اتبعوا دا فكما ذكرنا قبل ا ل أ ذ ا ن لو كان محمد حسان صادقا في اتهامه للعلماء ل أ ت ى لنا ولو ب ف ت و ه و ا ح د ة فيها ان العلماء بدعوه ل أ ن ه يترحم على سته وكما قد بينا في المجلس ا ل أ و ل أ ن علماء ا ل س ن ة م خ ت ل ف و ا في جواز الترحم على المسلم في حياته أ و بعد موته و إ ن كان صاحب ب ط ا ق لم يختلفوا في الجواز و إ ن م ا كما كنا قد ذكرنا يعني يتوقف ينكر عليه من أ... أ... كلا... أ... إنه يعني من من أنه علمة يستحب لا السنة أكبر لبعض خصوصا ا م ن الكبار ي ع ن ي يعني أن يعني لا يصرقوا يعني في كلامهم بالترحم على رؤوس اهل البدع <تصفيق> وهذا يقاس ع ن ي ي و ا عليه على ترك ا ل ص ل ا ة على من مات منهم فكما أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك ا ل ص ل ا ة أ ح ي ا ن ا على المنافقين أ و ل ى بعض أ ص ح ا ب الكبائر مثل هذا <متصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مثل الغال الذي اخذ الغلول اه ترك الصلاه عليهم صلى الله عليه وسلم ليس من باب تحريم ا ل ص ل ا ة عليه ولكن من باب الزجر ل أ م ث ا ل ه يعني بدليل أ ن ه قد أ ذ ن ل أ ص ح ا ب ه أ ن يصلوا عليهم وكذلك يشرعون من بعده صلى الله عليه و من من وراثه من العلماء أ ن يتركوا ا ل ص ل ا ة على بعض أ ص ح ا ب الكبائر أ و على بعض أ ص ح ا ب أهل البدع أو على بعض اهل ل على ب بعض د ع أو أ البدع خصوصا ً من الرؤوس أ ه ل البدع أ و من المشاهير المخاصمين ل ل س ن ة يتركون ا ل ص ل ا ة عليهم زجرني لهم وكذلك يتركون الترحم عليهم أ ي ض ا ً من هذا الباب وكان هذا صنيع شيخ ا ل إ س ل ا م بمتيمية ا ل ل ه فتجد أ ن ش ي خ ا ا ل ل إ س م قد ذكر ف ي ك ت ب ه العشرات من أ ه ل البدع أ م ث ا ل عمرو بن عبيد المعتزلي امثال بشر المريسي والرازي ومن ي ي ع ن على ش ك ل ة هؤلاء من ا ل ج ه م ي ة أ و ا ل م ع ت ز ل ة أ و من ا ل أ ش ا ع ر ة أ و من الخوارج فكان لا يترحم عليهم ليس هذا من, بابه من باب انه يحرم الترحم على المسلمين منهم ولكن من باب الزجر ل ه و أ ن يعني لا يغري المسلمين بهم ولكن إ ذ ا قام عالم آ خ ر أ و قام شخص من المسلمين يترحم على مسلم من أ ص ح ا ب البدع فما أ ح د ينكر عليها ه ذ ولا نقول أ ن ك و ق ع ة في م ع ص ي ة فضلا ً عن أن تكون و ق ان ع فضلاً نبدعك ي بمثل هذا、م. وهذا من, يعني من انصاف ومن ورع العلامه العربيه بن هذا الله. حيث انه الله ما وسعه أ و لا يسعه بما بلغ ه أ و بما بلغه من علم من حال هذا الرجل س ي ت ق ب من أ ن ه يسب بل يكفر وسوف ياتي بيان هذا بل قد تكون في ظاهر ع ب ا ت ه التكفير لبعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم و ا س ت ب ا ح ا ل دماء المسلمين عن طريق تكفير المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة هذا وسائل ل ق ب الذي يلقبونه بشهيد ا ل إ س ل ا م ويعتبرونه القديس الذي لا يجوز له اليه ك ل ل ا م ع ف ا ل ش ا ه د ا ل ش ي ربيع خ وغيره ا م وخصوصا الشيخ عليه خ ص ص و لأنه أكثر من ن ي تعرض لتفصيل ضلالات سيد ق ب في ع د ة مؤلفات وبهذه المؤلفات ظهر للعلماء ا ل آ خ ر ي ن الكثير مما كان يخفى عليهم من حقيقه ة أمر امر الرجل ك ا فيما تبين للعلامة الألبانية سوف يأتي تبين ح م هذا الله ل ف ل ك ق ل ا ل ش ي خ ر ب ي هذا أنه ل ا ما يسعه بعد أن ظهر لو ما ظهر أن لو بجلاء من ضلال هذا الرجل أ ن يترحم عليه وليس هذا من باب ما يحرم الترحم عليه ل أ ن ه ما يكفره الشيخ ربيع ما كفر سيد قب ولكنه بدعه ولكنه قال أنا في الوقت لا الترحم لا لا, أحرم على أحد لا أنكر على أن عليه إن وهذا أيضا ولكنه ولكنه على على عليه ربيع سيد في نفسي يترحم يعني فيه كفر أحرم أحرم أنكر ترحم رب قب بدعه أحد أحد أن إن على ما قاله يا محمد حسان ه ذ ا و الله فهو يعني... الان مما قال يعني انا ممكن أ ك و ن ذكرت اسم سيد قطب كم م ر ة مرات ق ل ي ل ة جدا جدا أ س ت ح ل ف ك بالله يعني كما, كما يقولك ما هو ا ل م ص ل ح ة ما هي ا ل م ص ل ح ة أ و ما هو الشاهد من كلامي يعني ما ا ل ذ ي ينفع ا ل م م من س ت ع أنه يبين له أ ن ه ذكر سيد قب قليلا ً أ م كثيرا ً هل ا ل ع د ر ه ب ذ ك ر ي ة قليلا ً أ م كثيرا ً هل هو يحكم عليه بالبدع ل أ ن ه ذكر سيد قب نفسا كثيرا ً و إ ن كان ذ ك ر ه مرات ق ل ي ل ة لا يحكم عليه بالبدع هذا تخليط عجيب فيفترضنا انه ذكر سيد قب عشرات المرات بل ذ ك ر ه في كل درس بل ذ ك ر ه في كل كتاب له إ ن كان له مؤلفات ولكنه ذكره, بالتحذير. ذكره على سبيل التحذير منه ليس على سبيل م د ح له فنحن نقول له إ ن ذكرك له كثيرا ً هذا فيه نصح للمسلمين و أ ن ت تشكر وتحمد عليه على هذا إ ن ذكرته كثيرا ً من هذا الباب من باب التحذير و أ م ا إ ن ذكرته قليلا ً بل لو حتى كنت قد ذكرته م ر ة و ا ح د ة على سبيل التمجيد والتعظيم والثناء دون أ ن تحذر من ضلالاته ا ل م خ ا ل ف ة ل ل س ن ة ف أ ن ت ت ؤ خ ذ و ت س أ ل عن هذا ولو لم تذكره إ ل ا م ر ة و ا ح د ة فليست ا ل ع ب ر ة بعدد المرات التي أنت ذكرتها هذا صاحب الصلاله رحمه الله تعالى تركت س م ا ع ش الشيخان ان اقول لكم الان كلاما لعمر الذي قدم دامه وكذلك ر ه حتى ح تقوم ى ت لولاه على ه كلمة نحن م هذه الكلامة قد تقدم ذكرها و ن قد نقول ل ل ن ا ا كتاب ا ه في ك ا ا ش ف له ان ه فالشاهد ي ع ي ب ا ر كلامك ا ل نقول له ل ه فيكم ك نحن إن هذا ليس فيه ف ا ئ د ة ف إ ن عليك إ ن كنت يعني صادقا أ ن تبين هل أ ن ت هذه المرات ا ل ق ل ي ل ة التي أنت ذكرت فيها س ي د قب ذكرته على أي سبيل هل ذكرته على سبيل التعظيم والتمجيد كما تقدم في هذه ا ل م ق و ل ة أ ن ه قال عن سيد ق ب الرجل الذي قدم فكره ودمه وماله ل ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م حتى تقوم دولته على ا ل أ ر ض من جديد أو أهدق قال أهدق لكم لكم نعم نعم وهذا ما يعظم يعني لا يعظم به أو يعني يذكر لا ما هذا به في تعظيم امام أ ح م د فضل ان يذكر في تعظيم رجل جاهل أقل الذي ا ل جاهل أنه مثل سيد قطب فتن المسلمين ا بجهله ف... في ن ن نقول ح له ف هذه المرات ا ل ق ل ي ل ة أ ن ت قد ذكرت سيد قطب بالتمجيد والتعظيم لم تذكره ولم تحذر من ضلالاته ولم تحذر الشباب من أ ن يتبعوا منهجه الفاسد خصوصا في الغلو في التكفير حيث إ ن حسان يعلم ولكنه يكابر أ ن سيد قط قد, قد ب ن منهجه على أ ش د ما يكون في الغلو في تكفير المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة ولم يفرق أحسنت نعم ف إ ن سيد ق ب قد صرح بلا ت و ر ي ة كما سوف ي أ ت ي بيان هذا ه بالتفصيل إ ن شاء الله في تكفير ع ا م ة المجتمعات الاسلاميه إ س ل م حكاما ومحكومين عامة المجتمعات ي تفصيل ويكفر ة بلا ل ا إ ة المعاصرة ليست فقط. كما سوف يأتي ي سوف كما ا فقط ب ن قد استفدت الـ الـ في في ا ل ا س ت د ا ل وفي بيان ا ل أ د ل ة على هذا في ا ل ط ب ع ة ا ل أ خ ي ر ة من كتاب دفع البغي أ ن ه يظهر من بعض كلامه أ ن ه يكفر المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة منذ عهد عثمان بن عفان إلى وقتنا هذا. فقط لم يستثني فقط إلا لم عليه بن أبي طالب وقتنا فقط فقط باستثناء يستثني بن هذا عهد أبي وعهد عمر بن عبد العزيز فقط وما عدا ذلك من دول ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ و من المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة طوال هذه القرون إ ل ى وقتنا هذا في يكفر يطلق التكفير بالجملة على كل هذه القرون. وهذا من في التكفير ما وقفنا في سيتقض يطلق أنه أنه أشد القرون من ظاهر هذه وهذا كلام بالجملة الغلوم ما هذا الغلوم في كلام الخوارج كل على على مثل الأولى ولكن ل ل أ س ف إ ن حسان يدافع عن سيد أ و يعني يذكر هذا التمييع ي ن ق د سيد ل أ ن ه يوافق سيدا نحن لا نريد أ ن نطلق القول حتى يعني نصل الى هذا الموضع لا نقول أ ن ه يوافقه على هذا الغلو الشنيع بل يوافقه على شيء منه ولو على ا ل أ ق ل في تكفير الحكومات ا ل إ س ل ا م ي ة وفي تكفير حكام المسلمين بالخصوص وفي تكفير تكفير المسلمين حكام يعني من يعني كما قال يعني يتعاون ع ن ي ي مع هؤلاء الحكام و إ ن كان يتعاون معهم على البر و ا ل ط ق و ى بل قد يطلق الكفر على بعض العلماء والا من يكتب صرح الناس ا ا ع مع ه ل ل العواج لكن ل ح ك ا هذا ا م ي من اجل هذا كان منهج السلف الذي صرحوا فيه بلا ت و ر ي ة أ ن ه الحاكم ولو كان ظالما إ ن ن ا ندعو له لا ندعو عليه ونلتزم طاعته في المعروف ونقدم له ا ل ن ص ي ح ة نناصح ه ان استطعنا لعل الله عز وجل أ ن يغير ا ل أ ح و ا ل وكان ه ذ ا و ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يعني من الذين قدموا الاتباع العملي لهذا المنهج فالشاهد انا بارك الله فيكم يعني أحنا لا ولن نريد أ ن نطيل على من خ ض ر معنا هنا في المسجد من الذين ينتظرون ا ل ص ل ا ة ف إ ن شاء الله تعالى لنا وقفات أ خ ر ى ط و ي ل ة في المجلس القادم في بيان مخالفه محمد حسان للعلماء و ا ل أ ص و ل للمنهج السلفي من خلال هذه ا ل ر س ا ل ة ر س الى ك إ ل غلاه التجريح وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم بارك الله فيك